عليه الغسل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم ومن قال بالوجوب قال الوجوب على من واجبت عليه الجمعة والفضل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودان من الإمام كتب الله له كل خطوة به الجسامة صيامها وقيامها بصيامها وقيامها وهذا هذا أمر جلل يعني الإنسان في هذا الفضل العميم كلما مشى خطوة زيادة عندما يبكر إلى الجمعة من أول ساعة الجمعة كلهم مثل هذا الأجل لبركة هذه هذا اليوم العظيم من يوم الجمعة خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم انطلت عليه الشمس فيه فيه خلق الله في تقوم الساعة قال فأكثرهم الصلاة عليها يوم يوم الجمعة قال إن سلم من يوم الجمعة غسل جنبه ثم راح في الساعة الأولى فكان قرب بدنا ومن اغتسل نعم والله ثم راح في الساعة في الساعة السنايفك قرب, قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الجرجر ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملك أسمعونا يذكر فيستحب له كما قلنا أن يتسوق وأن يلبس من أفضل الثياب الأثيام البيضاء وأيضا أن يكون في في حلتين أبه حلات وأطيب رائحة لأن الملكة تأذ متاز منه يا ابن آدم ويوم الجمعة يوم عظيم مهيب، هذا اليوم عند الله جلال فعله هو سيد الأيام وهذا اليوم كما قلنا الحسنة فيه ساعة لا, ترد لا يرد فيها سائل فالحق أنه يعني يوم الجمعة لا يجوز بحال من أحوال إيقاف صلاة الجمعة أو عدم إقامتها إلا إذا, إذا قالوا الأمر بأن المرسادة عظمت وأن الشر مستطير وهو عامه هو يرجح في هذا الباب وقال الأطباء المختصون بأن, بأن المسألة تحتاج إلى إلى أن يكون تكون الخلطة بحال فيعمل بذلك أما إذا قيل أنه لابد من تخفيض العداد إيبا لا توقف هذه الشعيرة هذه من أعظم شعائر الإسلام لا توقف هذه الشعيرة ويبدأ في تقريب العدد لهم المسجد يحمل 100 وهم قالوا لابد من 50 اجعلها 30 اجعلها 40 اجعلها 20 لكن لا, لا تقف شعيره من شعية الإسلام هي أفضل شعية الإسلام هي يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهلي إن كان عنده ولبس من أحسن الثياب وثيابه نعم ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدأ فيركع إن بدأ له ولم يؤذي أحدا ثم أنصط إذا خرج الإمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها قال عبد الله من سلام ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ما على أحدكم لو اشترى وبيني يوم الجمعة سوى ثوبي مهنته يعني يجعل هذا الثوب ثوب لله يجعل في هذا الجمع لأن كان يمر عمر الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو اشتريت من من من فلان صاحب الخد ثوبا يكون للجمعة وللوفود قال هذا يلبسه من لا خلقها كان ثوب حرير لكن المقصد أن الصحابة استقرر في انفسهم لأن يوم الجمعة يوم مهيب يوم عظيم وأيضا نفود إنما يأتون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون المرء على أحسن حال وعلى عائشة رضي الله عن ورضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم, عليهم ثيابا النمار وهؤلاء أهل الصفة فقال ما على أحدكم إن ورد ساعة أن يتخذ ثوبيني لجمعته سوى ثوبي مهنته وقد قالت صدق رجل بصعي بورري بصعي تمره بدرهمه بديناري حتى تتبعوا في الصدقة قال تعالى اذا نوديه لصلاة يوم الجمعة هذه جلسة قام المؤذن يؤذن ثم بعد الأذان جلس عندما جاء ال الخطيب فسلمه ثم جلس واخذ المؤذن يؤذن هذه هي هذا النداء المعتبر الذي فيه ترك كل شيء والذهاب إلى الجمعة إذا إلى لم يذهب يوم الجمعة فسعى إلى ذكر ربق مسألة هم يتكلمون فيها مسائل المواصلات التي تصل الإنسان إلى الجمعة وقد أذن المؤذن وقد قالت على ال الجميع ورب عليهم أن يتركوا وادب الجميع الجميع وادب عليهم يعني أن يتركوا كل شيء من عمل وغيره من أجل الجمعة لأنه هذا معظم عند الله ولا كل شيء لابد أن يتعطل من أجل هذا قبلنا جميعا في الصالحين فإذا تعظيم هذا اليوم بتعظيم مقدمات اليوم وأيضا بالاعتناء بالذهاب إلى القرب من الإمام وسماع الخطبة والعمل, والعمل بها وإذا كان النداء فيحرم البيع والشراء أما النداء الأولى ونداء الزوراء الذي كان يعني نعم الذي كان لعثمان لادراء اعضاء للمنام شمل الناس وتهيئه الناس إلى الجمعه هذا لا يتعطل شيء به يعني البيع والشراء والسير ذلك لا يتعطل الا اذا جاء النداء الثاني وجب لكل شيء أن يقف وجب لكل شيء ان لما لأن الله تعالى امر امرا عاما في جميع الناس يا ايها الذين امنوا هذا عموم عموم اذا نودي من يوم الجمعه فسع على ذكر الله وضار البيع ذلك بخل لكم إن كنتم تعلمون نعم أنا سأوجيب بعد الله نعم حرمة بيع والشراء طبعا كما قلنا في النداء وهذا مهم جدا وقد أقام الدنيا وأقاموا منقادوها على من قال بأنه لا يجوز حتى تأجير السيارات في هذا التوقيت طيب هو رجل تأخر ويذهب إلى الصلاة ماذا يفعل يعني ادعوى طبع المحضرات في مسائل لكن الحق أن كل شيء لابد أن يترك من أجل الصوت وذار البيع يعني اسعوا وترك البيع ويذهب إلى الصلاة وطبعا العماء يقولون بيع هنا على من دازمته الجمعة يعني لو امرأة اشترت من امرأة صحة ذلك لأن ليست الجمعة واجبة عليها وليست هي ملزمة بها نعم ولذلك قال الله تعالى يعني انتم باذان جمعه إقبال تكونون على إقبال على الاخره انتم تقبلون على الله جل وعلا فلا بد من ان تدبروا الدنيا لا بد والدنيا والاخره كما في النص جاء ضرتان يعني اذا, إذا, إذا, إذا, إذا انتم عبوا واحده لا بد ان يضر بالثانيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على الدنيا وما فيها مال وللدنيا كراك قالت دل شجرة ثم تركها وراح لذلك قال ابن أبي طالب الدنيا ترحلت مدبرة وهي إلى الآن في إدبار والأخيرة ترحلت مقبلة وإلى في إقبال ولكل منهم فكونوا أبناء الآخرة وادكونوا أبناء من أبناء الدنيا الله تعالى وذكر الله كثيرا لعلكم تفرحون يعني أنتم تنشروا في الأرض إذا خذت الصلاة في الأرض وابتاعوا مفضل الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفرحون يعني بعدما تنتهي الصلاة لكم الانتشار في الأرض ولكم البيع والشراء والسعي والخير من أمر الدنيا أو أمر الدين وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني دوموا على ذكر الله جل جل في علاه ولذلك لما جاء رجل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اغني ولا ولا تقتل قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله ذاكرن الله كثيرا واذا ذكرته وقد قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في ملء في في نفسي ومن ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير خير منه ولذلك إذا ودت اسواق الدنيا تفتحت فعليك قبلًا بأسواق الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم السوق فليقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له والملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ما قال بذلك كتب الله له ألف ألف حسنة وما حانه ألف ألف سيرة. طبعًا هذه من علامات الوضع هو الثواب العميم الكبير جدا مع العمل الكبير جدا. ثم قال وإدارة التجارة. أو لا أو لهما نفضوا وتركوك قائما. يعني إذا روا تجارتهم تركوك على المنبر وأنت تخطفهم وتعيدهم وتذكرهم بالله جل في علا ونفضوا إلى التجارة والدرهم والدينار. قال تركوك قائما يعني يقوم هو على المنبر يخطب في الناس. قال جابر في وصف خبر النبي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كان النبي صلى الله عليه وسلم له خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس قال الله تعالى ويدار ويدار أو تجارته والله منفض إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من له من التجارة اعلموا أن التجارة ما ما عظمت وما ما ربحتم منها ما عند الله خير وأبقى وما عند الله باقي وما تمسكون بأيديكم فاني فعلى اللبيب أن يقدم الباقي على على الفاني إذا رأوا تجارة أو إذا رأوا او, تجارة أو له أن يفض إليها وتركوك قائما قل ما عند وتركوك قائما وهذا ليس من التعظيم لأنه لا من الأدب أن يكونوا جميعا تحت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول يبعدنكم كدواء بعضكم بعض يجعل من الذين سألون منكم رواذة وقال ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثلا ما رأيت أصحاب يعظمون محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم فتركوك قائمة هذه هذه يعني أين التعظيم الأصير في هذا الباب أنا سأجيب إن شاء الله الآن سأجيب الآن بجلع لأن بختم الصورة الآن وسأجيب الآن شاء... إن شاء الله نعم فهنا فيها دلالة على أنه لا يجوز لا بد من هيبة العالم ومجلس العلم ولا بد من احترام وتوقير المجالس ولا بد من من من من جاء متأخراً أن يعتذر على تأخيره ولا بد من تخلف عن الدرس أن يوينا عذره في التخلف ولا بد أيضاً من كان يريد السير فليستأذن هذه أداب أداب عظيمة جدا من تأدب بها نال الخير والبركة والعلو والسمو وال وأيضاً تفتح أبواب له أبواب العلم ومن عظم الشريعة أعظمه الله جل جلفي على يذكر المقال وتركوك قائمه كان كادوا كادوا يهلكون في هذا في هذا الباب وتركوك قائمه <تصفيق> قل ما عند الله خير من تجار قال ما عند الله وهذا هَذَا القريب والذي وَالَّذِي يَفْهَمُ ويعقل ان ما عند الله تعالى خير من الدنيا فيها من ديل سعد قال من ديل سعد في, في الجنه خير من الدنيا فيها هذه الدنيا ايش الدنيا قل ما عند الله خير من الله التجارة والله خير الرازقين إذن يبقى يعني المصريون يحفظون أمرًا. لقنوه لأولادهم الصغار والكبار عندما قالوا يعني العمل عباده العمل عباده لا يقدم على العباده الاصليه هذا فرع والفرع لا يقدم على على الاصل اي ما عند الله جل وعلا من العميم خير لكم من التجاره والبيع والشراء فان الله سيوفر لكم هذا الرزق وسيعطيكم اياه وما خلق الجن والانس الا ليعبدون هذه المهمه التي لكم وأما ما لكم قال الله تعالى في السماء رزقكم وما تعدون وما من دابه في الأرض الا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها نعم قال خير من الله من والله خير الرازقين يعني من توكع الله حق التوكل فإن الله يكفيه رزقا ويكفيه عطاءا ويكفيه نعمة ولأيضا قد يستدل بها على أن الطاعة مجلبة لكل رزق أن الطاعة مجلبة لكل رزق الفؤاد مصنبطة اختاموا مسكن في هذا ونسأل الله للجعلاء أن على يوم الجمعة من أعظم أيام لنا وبنا وفينا ومعنا ونرفع أكفة ضراءة دعاء لربنا فيستجيب لنا اللهم أمين رب العالمين ساعة الجمعة من علامات الإيمان، الحرص على ساعة الجمعة من علامات الإيمان. أصوليا الأمر بعد الحضري للإباح، أصوليا الأمر بعد الحضري للإباح عند عند الجمهور. ويتادون الله، أدين الله أصوليا على أنه يرجع على مكان عليه أولا، يرجع على مكان عليه أولا. أعظم التجارة التجارة مع الله جل في بالدين أطلب الرزق بالدين وليس معناها أن تأكل بدعوتك إلى الله جل في أولا أقصد, أقصد إن كنت إن كنت قريبا من ربك جل في فاعلم أن الرزق سيكون عليك مطرا أجيب عن أسئلة